إن الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ذُمَّ مَا لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا سنخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ لا مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ عهد يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين اللَّهِ رَسُولِهِ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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ما ينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويلهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِنُوا ولم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاجة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 انما المشركون نجس انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عينه فسوفيغنيكم الله فضلا ان شاء ان الله عليم حكيم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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أي يطفئوا نور الله بأفواهم يريدون أن نور الله بأفواهم ويأب إلا أي يتم نوره يتم نوره ولو كره الكافرون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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَغُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوءُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشْهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَى في شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ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 الله مع المتقين ان من نسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلون ويحرمون ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروا فقد نصره الله, فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار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 ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تخذك حسنة تسغهم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 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن لا تربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عندي ونحن لا تربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصون ما بعكم مترابصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لئن يتقبلنكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم وَلَا ولا ينفقون إلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا قوم قَوْمٌ لو لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَبُوا وَإِنْ لَمْ أَعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْا أَنَّهُمْ رَبُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولٌ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغ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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتلوا قد كفرتم بعد إيمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أنوالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وَخُبْتُمْ كَالَّذِي خَابُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالٌ فِي الدُّمْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ لَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ, وقوم إبراهيم وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ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 تحتنا الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه الله وبما كانوا يخدمون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم الله علام الغنوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أمين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم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 فَإِذَا رجعك اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا لن تخرجوا مَعِي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا مَعِي رضيتم وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي فاقعدوا مع الخاذفين رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ على مَرَّةٍ فقعدوا مَعَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أحد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 وَإِذَاء أُنْزِلَتْ دُورَةٌ أَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ مَا قَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ربوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤامر جهنم, جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتربوا عنهم فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجِدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَتِينَ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِلُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَاءِرَةُ السَّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِلُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ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 والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضوا عنه الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 والله لا يهدي القوم الضالين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة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 وبشر المؤمنين الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ والذين وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يستغفروا للمشركين لِلْمُشْرِكِينَ كانوا كَانُوا أُولِي قربا من مِنْ ما مَا لهم لَهُمْ مِنْ ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم مَا لَهُمْ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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين, الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا ولا يطعون موطئا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدو فيكم غضبا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت توراه فمنهم من يقول انكم زادته هذه ايمانا اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَّ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ